ثلاثة وثلاثون. في المطار. ف ي م ط ا ر ي ش ا ن أطلب تذكرة طيران เ ل ى أثينا. من فضلك. احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك. ا ح ج ز لي رحلة طيران إلى أثينا. ن ي <تصفيق> ้เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะ؟ هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ كاتي نعّر نظرة عيني و لا تنظر إلى الوراء. من فضلك. مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. ي شان من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. ي شان ق ا من الحجز من ف ض อ ك ี ر ي د ลก غ า ء الحجز ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะรี่อไปออกี่าลพค่ะ م ม ى ت ق ั ع الطائر ี่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2ทีที่ที่ว่างี่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2 2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่2ที่ี่ที่ี่ที่ี่2ที่2ทที่2ท่่2ที่2ท่ لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط. เราจะไปถึงเมื่อไหร่ كا؟ متى نهبط؟ متى نهبط؟ เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่ كا؟ متى نصل؟ متى نصل؟ รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไร่สไปกลางเมืองอรคม่อบกเมื่อไรคะ متى يذهب บาอจสนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ هل هذه حقيبتك ทนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ نيكرا باء درن تانغ منك، ص ح ي ะ هل هذه م ت ع ت ك هل هذه أمتعتك؟ دي شان، س ا م ي ع ن ق ال กระเป ات للطائرة. كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم أخذ معي أ م ت ع في الطائرة؟ 20 كيلوغرام. عشرين كيلو. عشرين كيلو. أرينا؟ ك 20 كيلوغرام إ ي كم؟ فقط عشرين كيلو. كم؟ فقط عشرين كيلو.